وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى بين جل وعلا في هاتين الايتين الكريمتين ان بني اسرائيل لما فتنهم السامري واضلهم بعباده العجل نصحهم نبي الله هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبين لهم أن عبادتهم العجل فتنة فتنوا بها أي كفر وضلال ارتكبوه بذلك وبين لهم أن ربهم الرحمن خالق كل شيء جل وعلا وأن عجلا مصطنعا من حلي لا يعبده إلا مفتون ضال كافر وأمرهم باتباعه في توحيد الله تعالى والوفاء بموعد موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وأن يطيعوه بذلك فصارحوه بالتمرد والعصيان والديمومة على الكفر حتى يرجع موسى وهذا يدل على أنه بلغ معهم غاية جهده وطاقته وأنهم استضعفوه وتمردوا عليه ولم يطيعوه وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله في الأعراف قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين فقوله عنهم في خطابهم له لن نبرح عليه عاكفين يدل على استضعافهم له وتمردهم عليه المصرح به في الأعراف كما بينا وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمات ما نصه وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية وأعلم حرس الله مدته أنه اجتمع جماعة من رجال فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد صلى الله عليه وسلم ثم إنهم يوقعون بالقضيب على شيء من الأديم ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشيا عليه ويحضرون شيئا يأكلونه هل الحضور معهم جائز أم لا افتونا مأجورين وهذا القول الذي يذكرونه يا شيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل وعمل لنفسك صالحا ما دام ينفعك العمل أما الشباب فقد مضى ومشيب رأسك قد نزل وفي مثل هذا ونحوه الجواب يرحمك الله مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون فهو دين الكفار وعباد العجل وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى وإنما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من حضور المساجد وغيرها ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا أن يعينهم على باطلهم هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين وبالله التوفيق انتهى منه بلفظه قال مقيده عفى الله عنه وغفر له قد قدمنا في سورة مريم ما يدل على أن بعض الصوفية على الحق ولا شك أن منهم من هو على الطريق المستقيم من العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبذلك عالجوا أمراض قلوبهم وحرسوها وراقبوها وعرفوا أحوالها وتكلموا على أحوال القلوب كلاما مفصلا كما هو معلوم كعبد الرحمن بن عطية أو ابن أحمد بن عطية أو ابن عسكر أعني ابا سليمان الداراني وكعون بن عبد الله الذي كان يقال له حكيم الأمة وأضرى بهما وكسهل بن عبد الله التستري أبي طالب بن المكي وأبي عثمان النيسابوري ويحيى بن معاذ الرازي والجنيد بن محمد ومن سار على منوالهم لأنهم عالجوا أمراض أنفسهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يحيدون عن العمل بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا ولم تظهر منهم أشياء تخالف الشرع فالحكم بالضلال على جميع الصوفية لا ينبغي ولا يصح على إطلاقه والميزان الفارق بين الحق والباطل في ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن كان منهم متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وهديه وسمته كمن ذكرنا وأمثالهم فإنهم من جملة العلماء العاملين ولا يجوز الحكم عليهم بالضلال وأما من كان على خلاف ذلك فهو الضال نعم صار المعروف في الآونة الأخيرة وأزمنة كثيرة قبلها بالاستقراء أن عامة الذين يدعون التصوف في أقطال الدنيا إلا من شاء الله منهم دجاج له يتظاهرون بالدين ليضلوا العوام الجهلة وضعاف العقول من طلبة العلم ليتخذوا بذلك أتباعا وخدما وأموالا وجاها وهم بمعزل عن مذهب الصوفية الحق لا يعملون بكتاب الله ولا بسنة نبيه واستعمارهم لافكار ضعاف العقول اشد من استعمار كل طوائف المستعمرين فيجب التباعد عنهم والاعتصام من ضلالتهم بكتاب الله وسنه نبيه ولو ظهر على ايديهم بعض الخوارق ولقد صدق من قال اذا رايت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي والقول الفصل في ذلك هو قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا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 ومن كان عمله موافقا لما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام فهو المهتدي نرجو الله تعالى أن يهدينا وإخواننا المؤمنين والا يزيغنا ولا يضلنا عن العمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي هي محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا بإذن الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته